الحمد لله رب العالمين والعاقبة بمتقين ولا عدوان إلا عن الطالمين وصل الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين ثم أما بعد نحن اليوم مع الدرس الأول نحن اليوم مع الدرس الأول من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لصاحبه الإمام بن هشام عليه رحمة الله فمن هو الإمام بن هشام؟ الإمام بن هشام هو أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد بن عبد الله بن هشام فكنيته أبو محمد ولقوا جمال الدين واسمه عبد الله واسم أبيه يوسف واسم جده أحمد واسم جد جده عبد الله واسم جد جد جده وبه اشتهر ولذا يعرف بالإمام بن هشام الأنصاري وهذه النسبة هي التي تميزه عن غيره فهناك مجموعة من العلماء اشتهروا بابن هشام منهم صاحب السيرة السيرة بن إسحاق فعبد الملك بن هشام فهذا يعرف بالأنصاري المصري ولد رحمه الله في القاهرة سنة مان وسبعمائة للهجرة سبعمائة رحمه الله سنة إحدى وستين وسبعمائة سبعمائة بمعنى أنه لما توفي كان له من العمر أو 54, 54 سنة كان رحمه الله من علماء اللغة العربية ثاق اقرانه فيها حتى قال عنه مؤرخ المغرب الإمام بن خلدون قال ما زلنا نسمع ونحن بالمغرب أنه ظهر بمصر عالم العربية يقال له ابن هشام أنحى من سباوية أنحى من سباوية وكتبه صروته العلمية في علم اللغة العربية تدل على طول على علو كعبه وطول باعه في العلم خاصة في علم العربية وله مؤلفات عديدة من مؤلفاته المشهورة أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك وهو مطبوع وموجود ومن مؤلفاته المشهورة شذور الذهب في معرفة كلام العرب وهو مطبوع وموجود. متنا وشرحة كلاهما للمؤلف للإمام بن هشام الأنصاري ومن مؤلفاته المشهورة مغبيب عن كتوب الأعاريب هو أيضا مطبوع وموجود ومن مؤلفاته قطر النداء وبل الصدى وهو الكتاب الذي نحن الآن بصدده وله مؤلفات أخرى كثيرة يعني العنوان نقف وقفة قصيرة مع العنوان قطر وبل الصدا قطر كلمة قطر تطلق على المطر وتطلق على التقطير بمعنى السيلان فنقول هذا شيء يقطر ماء أي يسيل ماء أو يقطر دم يعني يسيل فيطلق القطر على السيلان وهو المراد هنا قطر الندى والندى كلمة الندى تطلق على المطر وتطلق على البلل وتطلق على كل ما ينزل من السماء من ثلج وبرد وما إلى ذلك وخصها بعض اللغويين على ما ينزل آخر الليل على ما ينزل آخر الليل اسميها الصمرة سبحان الله في البادية اسميها الندى فذاك هو الندى قطر الندى وقال الصدى بل مصدر بل يقال بللته بالماء بلا وأصله أصل المصدر بلالا فأضغم وهذا ما يسمى بالإضغام الكبير الحرف الأول كان في اصله محركه بللا معرض له السكون وادغم فاصبح بللا وبل الصدى والصدى هو العطش هو العطش وقرر اهل العلم ان في كلامه هذا استعاره, استعارة حيث شبه شبه البلل بالعلم وبها العطش بالجهل والجامع بين البلل والعلم هو الانتفاع في كل فالبلل ينتفع به صاحب العطش العطشان والعلم يلع به الجاهل. كما أن العلاقة بين تشبيه الصدى بالجهل هو التحير في كل فكما أن العطشان يحار ويطلب الماء ليزيل عطشه فكذلك الجاهل طار ويطلب العلم ليزيل جهله قطر وبلو س... وبلو هذا الكتاب هو في الاصل متن متن المنثور ثم جاء اليه صاحبه ابن بني هشام ووضع عليه شرح فيكون المتن والشرح لمؤلف واحد فهذا الاسم قطر وبل الصدى هذا اسم المتن وهو منثور جاء إليه صاحبه وشرحه وإذا كان الأمر هكذا فغالبا ما يكون الشرح أوفى لأن صاحب البيت أدر بما فيه بدأ الإمام بن هشام هذا بالحديث عن الكلمة فقال رحمه الله الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف الكلمة قول مفرد نعم مع هذه الجملة الكلمة قول مفرد بين في الشرح سنشرح كلام الناظم على ظاهره ثم ننظر إذا كانت هناك اعتراضات عليه بيّن المصنف في شرحه وقرّ أن الكلمة لها معنيان معنى اللغة ومعنى في الاصطلاح أما معناها لغة فتطلق على الجمل المفيدة وإن شئت قل تطلق على الكلام مفهوم نضع؟ ولذا قال في الشرح تطلق الكلمة في اللغة على المفيدة ومثل لذلك بقوله تعالى كلا انها كلمة هو قائلها كلا إنها كلمة إنها كلمة ما المراد بالكلمة هنا؟ ليس القول المفرد وإنما المراد بالكلمة الجمل المفيدة أو الجملة المفيدة وهي قوله تعالى على لسان الكافر عند ما حضرته الموت رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت هذه هي الجملة التي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فهذا السيق كله من قوله تعالى رب ارجعوني إلى قوله فيما تركت سماها القرآن كلمة فهنا نحن نرى أن الكلمة أطلقت على ماذا على أطلق على القول المفرد وإنما أطلقت على الجمل المفيدة على الكلام ومن هذا الباب قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سائم بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة كلمة سواء بيننا وبينكم ما هي هذه الكلمة ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه ثلاثة الجمل وكلها جمل مفيدة سماها القرآن الكريم كلمة ومن هذا الباب قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا ومن هذا الباب قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى ومن هذا الباب قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها إلى قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر فلفظ الكلمة في هذه الآيات أطلق على ماذا على الجمل المفيدة أطلق على الكلام ومن هذا الباب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة ومن هذا الباب يقال ألقى فلان كلمة بينما هو الواقع ألقى درسا أو خطبة أو محاضرة وفيها العشرات إن لم نقل المئات إن لم نقل ألف من الجمال استمعت إلى كلمة إلى درس إلى خطبة إلى محاضرة إذن فالمقصود أن الكلمة في اللغة حسب ظاهر كلام المصنف تطلق على ماذا؟ على الجمل المفيدة هناك نسخة على الجملة المفيدة وهناك نسخة تطلق على أمل المفيدة وإن شئت قل تطلق على الكلام كما سيتفي كلام بن مالك وكلمة بها كلام قد يؤن طيب هذا لغة وأما اصطلاحا تطلق الكلمة اصطلاحا على ماذا على القول المفرد ولذا قال وفي الاصطلاح تطلق على القول المفرد وهي التي نص عليها في المتن فقال الكلمة قول مفرد طيب. نقف مع هذا التعريف التعريف الكلمة لذا إذا سئلنا ما هي الكلمة الجواب لغة تطلق على الجمل المفيدة واصطلاحا تطلق على القول المفرد نقف مع هذا التعريف قال الكلمة قول مفرد أي هي قول مفرد فما معنى قول وما معنى مفرد فهذان اللفظان يحتاجان إلى بيان أما القول هو اللفظ الدال معنى كما بيّن الشارح نفسه القول هو اللفظ الدال على معنى لاحظ سمع جيدا لأن هذا سنحتاجه بعد إذن القول هو لفظ دال لا معنى سواء كان هذا اللفظ الدال على المعنى سواء كان مفرداً أو مركبة مفهول مضو سواء كان مفردا كيف كتاب هذا مفرد أو لمش مفرد مفرد يسمى قول أم يسمى قول مادم دل على معنى فهو قول قال جاء حضر بيقال له قول أم نعم يقال له قول لماذا؟ لأنه دل على معنى لأنه دل على معنى الطلبة في الدرس في كلمة في في قول أم لا؟ قول لأنها تدل على المعنى وهو الظرفية مفهول موضوع؟ لأن هذه الأجزاء الثلاث اسم وفعل وحرف كلها تدخل في الكلمة سنرى في الدرس اللاحي وهي أي الكلمة؟ اسم وفعل وحرف إذن فالاسم وحده كلمة والحرف وحده كلمة زيد والفعل وحده كلمة نقول الكلمة هي, هي قول مفرد والمراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى سواء كان مفردا أو كان يش؟ مركبة فإذا قلت عبد الله إذا قلت يش عبد الله هذا قول أم لا قول إذا قلت قد أفلح المؤمنون هذا قول أم قول أقيس على هذا إذن فالقول يطلق عليش على اللفظ الدال على معنى ما عليك إلا أن تنظر هل هناك معنى أم لا فإذا كان هناك معنى فهو قول طيب. هل هناك لفظ لا معنى له؟ عندما نقول القول هو اللفظ الدال على معنى المفهوم هناك لفظ لا معنى له نعم هناك لفظ لا معنى له ومثلوا لهذا بديز زيد إذا قال ابن حروفه فقلنا ديز هذا لفظ أم لا؟ نعم هذا لفظ هل له معنى؟ لا لا معنى له في إذن فلما نقول القول هو اللفظ الدال على معنى يقضى التعريف مقتصراً على ماذا على معنى سواء كان مفردان أو غيراً أو مركبة المهم له معنى ولا شك أن اللفظ الذي له معنى هو اللفظ الموضوع هو اللفظ شرحنا الكلام ب... من حيثية أخرى هناك لفظ موضع وهناك لفظ لم يوضع كلمة زيد مثلا وضعتها العرب أم لا؟ وضعتها العرب دايز. وضعتها العرب أم لا؟, لا. زيد مستعملة عند العرب أم لا عند العرب دايز مستعملة عند العرب أم ليست مستعملة في الموضوع إذن فأقول فاللفظ الدل على معنى نقول فيه يش نقول فيه لفظ له معنى ونقول فيه موضوع ونقول فيه مستعمل عكسه نقول لفظ لا معنى له نقول مهمل اي لم يوضع نقول... نقول... ونقول غير موضوع في الموضوع اذا طيب كلمه قول المفرد ما المراد بالقول هو اللفظ الدال على معنى طيب لما ذكر المصنف في شرحه لما ذكر الشارح نقول كلمه لفظ في تعريف القول فقال القول هو اللفظ الدل كأن قائلا قال لا ما هو اللفظ أصلا أنت تقول وأنت تعرف القول القول هو اللفظ الدل على معنى ما هو أصلا اللفظ فعرف اللفظ ما هو فقال اللفظ هو الصوت المجتمل على بعض لا ما قالش الهجائية بعض الحروف هو الصوت المجتمل على له هنا يسأل ماذا تقصد بالحروف؟ فالحروف نوعاني حروف حروف المباني وحروف المعاني فحروف المعاني هذا القسم هو الذي يقابل الإسم, عفوا يقابل الإسم والفعل كما سيأتي والحديث الآن ليس عن حروف المعاني وإنما عن حروف المباني وهي التي تنبني منها الكلمة وتتركب منها الكلمة كلمة زيد مركبة من ثلاثة أحرف من الزاي ومن الياء ومن الدال إذن فهذه بعض, الحو... بعض حروف المباني إذن نرجع للفظ ما هو اللفظ هو الصوت المشتمل على الحروف أي حروف المباني وبعضهم عبر عنها بحروف التهجي بل زاد بعضهم التي تبتدئ بالألف وتنتهي او التي أولها الألف وآخرها الياء هي حروف قول فيها حروف التهجي أو قول فيها حروف المباني أيوة نعم إذن هذا هو يش؟ هذا هو اللفذ هو الصوت المشتمل على بحروف. لاحظ معي سواء كان له معنى أو لا معنى له سواء كان له معنى لفظ أي صوت مشتمل على بعض المباني وله معنى وذلك زيد كتاب بيط. طريق إلى آخره هذا صوت أم لا أنت لما تقول كتاب لما أقول كتاب تسمع صوتاً أم هذا الصوت الذي تسمعه مجتمل على بعض حرف المباني أم لا؟ مجتمل على الكاف والتاء والألف والباء له معنى أم لا معنى له؟ له معنى موضوع أم موضوع مستعمل أم مستعمل إذن فهذا هذا النوع أو هذا القسم يدخل في ماذا؟ في اللفظ كما دخل سابقا في القول هذا نفسه سميناه سابقا ماذا سميناه قولا والأمه ماذا لفظا ويدخل في اللفظ أيضا المهمل أو الذي لم يغضع أو الذي لا معنى له كديز لما أقول هذا لفظ أم لا؟ لفظ. لأن ما هو اللفظ؟ هو الصوت المجتمل على بعض الحروف الهجائية أو حروف المباني هذا مجتمل على الحروف أم دال والياء والزاي إذن هو لفظ أم لكن أله معنى؟ لا أهو موضوع؟ لا أهو مستعمال؟ فتبين من هنا أن اللفظ دخل تحته فرداني المستعمل وغير المستعمل الموضوع وغير الموضوع اللي هو معنى والذي لا معنى له بينما القول سابقا دخل هذا فرد واحد هو الذي له معنى وإن شئ تقول هو الموضوع وإن شئ تقول هو المستعمل هل يشأ على هذا؟ لأنه سيأتي شيء اعتراضات سنتحدث عنه من المؤلف سنتحدث إلى هذا الإجابة عنها سنتحدث هذا طيب فتبين من تعريف, الق... تعريف اللفظ أن بينهما عموم وخصوص مطلق بينهما عموم وخصوص مطلق ما هو العموم والخصوص المطلق؟ هو أن يصدق على الآخر بدون عكس وهذا ما أشر إليه الشارح فكل قول لفظ فكل قول لفظ لاحظ معي زيد كلمة زيد تسمى قولا أم تسمى قولا لماذا سميناها قولا لأنه لفظ دل على معنى ويسمى لفظ أم لا يسمى لفظ لماذا لأنه صوت مجتمل على بعض حروف المباني لفهم نوضع طيب إذن هذا سمي قولا وسميناه لفظا فكل قول لفظ كل قول لفظ أرى العكس هل كل لفظ قول ننظر دايز هذا يسمى لفظ أم يسمى لفظ لأنه مجتمل على بعض حرف المباني طيب وهل يسمى قول لا يسمى قول لماذا لأنه لا معنى له أو لأنه مهمل ليس مستعمل أو لأنه غير موضوع مفهول موضوع إذن فتبين أن كل قول لفظ وليس كل وليس لفظ قول وهذا ما يطلق عليه بالعموم والخصوص المطلق أي أن العموم يكون من جهة واحدة وليس من كل وجه طيب قول مفرد الآن تهين من قوله الكلمة قول الآن ننظر للمفرد ما هو المفرد ماذا يقصد المصنف بقوله مفرد المراد بالمفرد هنا هو يقابل المركر والذي اش لأن عندنا مفرد مفرد له اطلاق عدد يقابل المثنه والجمع وعندنا مفرد يقابل الجملة وشبهها وعندنا مفرد يقابل المضافة وشبهها مثل مضوع فالمراد بالمفرد هنا هو ما يقابل المركر فالسياق او فالأتفع القول أقول فالقول إما أن يكون مركبا أو غير مركب نبدأ بالمركب ليسهول علينا معرفة المفرد ما هو المركب؟ المركب سمع هو الذي يدل جزءه على جزء معناه مفهول مضوع المركب هو الذي يدل جزءه على جزء معناه فمثلاً إذا قلت كتاب مفيد كتاب نش مفيد هل هذا مركب ام مفرد هذا مركب لانه تركب من شيئين اولا كتاب الذي يدل على الحروف ثانيا على ايش مفيد اذا فامامنا شيئان امامنا كتاب وامامنا افاده وصف الافاده كتاب مفيد طيب إذا أخذنا جزءا هذا المركب كلمه واحده يعني مثلا أخذنا مفيد على ماذا يدل هذا يدل على الإفادة والافاده جزء من من معنى المركب لان راينا ان المركب يدل على شيء على الكتاب واحد ويدل على الافاده ثاني لكن كلمة مفيد يدل على ماذا على جزء واحد ام لا على جزء واحد من من المعنى المركب إذا أخذنا كتاب يدل على جزء واحد إذن هذا هو المركب ما يدل جزءه على جزء معنى ما يدل جزء, على جزء إذا قلنا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون هذا المركب عندنا فيه ماذا ثلاثة أشياء عندنا كلمة قد التي سدل على التحقيق وعندنا أفلحة التي تدل على الفلاح وعندنا المؤمنون <تصفيق> التي تدل على من اتصف باسم بي إصف و... الإيمان طيب. إذن فهذه هذه هي معنى المركبة مركبة من ثلاثة أشياء الإيمان أصحابه لهم الفلاح وهذا الفلاح محقق طيب. إذا أخذنا كلمة واحدة جزء من هذا المركب مثلا أخذنا قد دل على ماذا؟ على التحقيق والتحقيق خيل في معنى المركب أم داخل في معنى المركب إذا أخذنا أفلحة اسمعس، إذا أخذنا.. أفلحة كلمة أفلحة دلت عليهش؟ الفلاح والفلاح جزء من المركب أم من معنى المركب؟ لا إذا أخذنا كلمة المؤمنون جزء المؤمنون على ماذا؟ على جماعة اتصفت بالإيمان هذا المعنى جزء من المركب أم هكذا هذا هو المركب وما يدل جزءه على جزء معناه إذا قلت كتاب زيد فأمامك شيئين كتاب وزيد فإذا قلت كتاب وحده دل على جزء معناه المركب وإذا قلت جزء ها؟ إذا قلت زيد دل على جزء معناه <تصفيق> مفهول مضوع العمس أي ونعم إذن هذا هو إيش؟ هذا هو المركب هو ما يدل جزئه على جزء معناه. طيب عكسه والذي يقابله والمفرد ما هو المفرد إذن؟ لأن نستطيع أن نعرف المفرد بسهولة ما هو المفرد؟ هو ما لا يدل جزءه هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه لا يدل جزءه على جزء معناه يدخل معنا في هذا التعريف تعريف المفرد المفرد الذي لا جزء له أصل في الموضوع يدخل معنا الذي لا جزء له أصل حلش كباء الجر وهمزة للسفهام والحروف التي وضعت على حرف واحد وهو العطف وما إلى ذلك إذا قلت كتبت بالقلم كتبت اش بالقلم الباء هذه الباء كلمة أم ليست بكلمه <تصفيق> باء الجر او همزه الاستفهام افهمت ا كلمه أم ليست كلمه نعم كلمه لا قول مفرد وتقدم لنا أن القول ما يدل على هو اللي يدل وهذا كذلك الباء تدل على معلاء تدل نعم هذا عملها لكن معناها إما أن تكون الاستعانة أو تكون التعدياء أو تكون الإلساق يعني هذا ذي مسائل معروفة في حروف الجر مفهوم موضوع همزة الاستفهام تدل على الاستفهام الواو جاء زيدون وعمرون الواو يدل على لم يدلش على يدل الواو تدل هي تعطف هذا عمل، ولكن معناها شنو؟ مطلق للجامع، هذا تقدمناه في حروف العطف وهنا قد نعملوا الامتحان للأجرومية ها؟ السيل غالي؟ ذا بفين ما؟ فماذا شي مونسبة؟ الواو تقدمناه في باب حروف العطف أنه يدلوا على؟ مطلقة مطلقة، يعطفوا السابقة على اللاحق، واللاحق على السابق، يعطفوا المتصاحبين نعم، إذن يدخل هنا لما نقول المفرد هو الذي لا يدل جزءه على جزء معناه يدخل معنا ما لا جزء له كهذه الحروف التي مثلنا بها ويدخل أيضا معنا ما له جزء لكن لا يدل على جزء معناه وذلك الكاف من كتاب كلمة كتاب هذه الحروف الأربعة برمتها تدل على المعنى تدل على الحشوف لكن إذا أخذت حرفاً واحداً جزءاً منها إذا أخذت مثلاً للكاف هل الكاف يدل على صفحة من صفحات الكتاب؟ أو على الغلاف أو على المداد أو هل يدل على جزء الكتاب أم لا يدل؟ لا يدل وكذلك التاء وكذلك الباء وكذلك الآلف إذن ماذا نقول في كلمة كتاب؟ مفرد أم مركب؟ مفرد لأن جزءه لا يدل على معناه إذن يدخل معنا هنا ما لا جزء له أصل أو ما له جزء لكن لا يدل على جزء معناه وله مثل المصنف أقول ويدخل معنا أيضا ويدخل معنا أيضا المركب الذي جعل علما لحظة هذه يدخل معنا في المفرد المركب الذي جُعل عَلَمًا اسمع عبد الله اسم لشخص اسم المؤلف ها؟ ابن هشام قلنا اسمه عبد الله. عبد الله قبل العالمية هذا مركب من كلمتين من اسم الجلالة واسم العبودية عبد الله تماماً كما إذا قلت كتاب غلام عمر تماماً طيب قبل العالمية كان المركب مركب من شيئين من كلمتين وكل كلمة تدل على معنى وكل كلمة تدل على معنى فكلمة عبد تدل على عبودية الله ستدل على الذات العالية اسم الج... مفهوم الموضوع؟ لكن لما أخذنا هذا, الع... هذا المركب وسمينا به شخصا أصبح المعنى الأصلي منسية المعنى الأصلي منسية فأصبحنا نقول ننادي عليه يا عبد الله عندما تقول يا عبد الله ماذا تقصد؟ الشخص الذي يحمل هذا الاسم ولا تقصد اسم الجلاله ولا تقصد عبودية مفهوم نضع؟ آه كذلك آه الكونية ابو بكر أو أبو حفص قبل العالمية كان المركب مركب من كلمتين كلمة أب التي تدل على الأبوة وكلمة أخرى وهي بكر أو حفص أو شيء من هذا مفهوم نضع؟ لكن عندما أخذنا هذا المركب وسمينا به أصبحنا نقول قال أبو بكر فعل أبكر عن أبي بكر هل نقصد الأبوة هل نقصد الإسم الذي هو بكر لا لا نقصد هذا وإنما نقصد الشخص الذي كني بهذا طيب ماذا نقول في هذا أهو مفرد أم مركب قبل العالمية كان يشكب ينطبق عليه تعريف المركب ما, ما يدل جزءه على جزء معنى نعم لكن بعد العالمية فبنا. هذا شخص اسمه أبو بكر أو اسمه عبد الله إذن لا يعرف إلا إذا قلت الله لا يعرف إلا إذا قلت أبو بكر فإذا قلت أبو وحدها هل يدل على جزئه؟ على رأسه أو بطنه أو, أو شيء من هذا؟ لا إذن فهذا يعد مفرد يعد مفرد فدخل معنا في المفرد ثلاث ما ما لجزء له أصل وما له جزء لا يدل على جزء معناه زيد ودخل أيضا معنا المركب المركبات التي جعلت أعلامه لأنه قد يقول الإنسان الله الكلمات وهذا مركاب هناك عبودية وهناك اسم الجلالة هناك أبوة وهناك باكر أو حفص أو شيء من هذا نقول نعم هذا كان قبل العالمية أما بعد العالمية فلا شيء وهذا مدخل من, من, من, المداخل, من المداخل التي دخلها من يجيز اسم عبد النبي من هنا أمنا؟ قال لك لأن عبد النبي لما سمينا به أصبح العبودية والنبوة وكذا نسيا ما نسياً. ولكن سواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير, الأس... يعني يغير الأسماء المخالفة نحن على كل حال إذن عرفنا المركب والمركب عرفناه من باب معرفة الضد فقط وإلا فالمراد عندنا الآن هو يش؟ المفرد فالمفرد هو الذي لا هو الذي لا يدل جزء على جزء معنى إذن لما يقول المصنف الكلمة قول مفرد عرفنا ما معنى القول وعرفنا ما معنى المفرد أفو المضون عمس طيب المصنف استشعر سؤالة أو قول اعتراضة المؤلم استشعر اعتراضة ورده أو سؤالا وأجاب عنه ما هو هذا الكثير من العلماء لما يريد أن يعرف ما الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد فهم كثير ديال العلماء لما يريدون تعريف الكلمة ماذا يقولون الكلمة لاحظ لفظ وضع لمعنى المفرد السؤال المصنف لماذا لم تنص على الوضع واش فهمت فهمنا السؤال ولا لا المصنف ماذا قال الكلمة قول مفرد هل قال موضوع أو وضع هل نص على الوضع؟ لا بينما غيره ينصون على الوضع فيقولون الوضع وضع لمعنى المفرد أو موضوع لمعنى المفرد السمصنف هو لماذا لم تنص على الوضع؟ هذا هو السؤال الجواب الجواب من المصنف يعني طرحت السؤال وأجاب عنه قال الذين نصوا على كانوا محتاجين إليه لأنهم عبروا لفظ وأنا لم أعبر باللفظ وإنما عبرت به القول في أعيد. هذا, معنى ك... هذا معنى كلامه يعني أذكر كلامه بالمعنى لما نقول له لماذا لم تنص على الوضع وغيرك نص عليه يقول أنا لم أحتج إليه أنا لم أحتج إلى ذكر الوضع لماذا لأني عبرت بالقول وتقدم في شرح القول ما هو القول هو اللفظ الدل على المعنى وإن شئت كل فهو اللفظ الموضوع فهو الموضوع إلا لا إذن فهذا الوضع مأخوذ منين من قوله قول لأن القول لا يشمل إلا الموضوع طيب بينما العلماء الذين نسوا على الوضع كانوا محتاجين إليه لأنهم عبروا بماذا عبروا باللفظ ورأينا أن اللفظ يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه شيئان يدخل فيه الموضوع وغير الموضوع والمقصود هو الموضوع إذن هم محتاجون إلى الواضع أم لا؟ محتاجون إلى ذكر الواضع فهمنا هذا الاعتراض؟ هاي نعم هنا عبد الحميد استشعار اعتراض آخر المصنف ما لم يستشعره لكن عبد الحميد استشعره قد يقال إن القول قد يطلق على الرأي وقد يطلق على الاعتقاد شم الموضوع؟ اعتراض المصنف قد يقول القائل يطلق على القول حقيقة ويطلق على الرأي هذا قول فلاً أي رأيه هذا قول فلان اعتقاده فيطلق القول على يش؟ على الرأي وعلى الاعتقاد طيب المصنف من باش إلى هذا؟ المصنف قال الكالو قول ماذا تقصد يا مصنف؟ هل تقصد الرأي أم تقصد اعتقاد أم ماذا؟ شعبنا؟ إذن هذا اعتراض الجواب الجواب عليه إن إطلاق القول على الرأي أو الاعتقاد إطلاق مجازي إطلاق مجازي وإطلاق القول على اللفذ الدال على معنى هذا ياش؟ إطلاق حقيقي واستعمال استعمال ألفاظ التعارف أو الألفاظ التي تذكر في التعارف تستعمل ياش؟ تقيقتها لا في مجازها شعبنا؟ لما ذكر المصر في التعريف في تعريف الكلمة القول فعلمنا أنه أراد حقيقته ولم يريد مجازه وحقيقة القول ما هي؟ هي اللفظ الدال على معنى أما إطلاقه على الرأي فهذا إطلاق مجازي إطلاقه على الاعتقاد فهذا مجازي مفهوم نوضع؟ أيوان اعتراض ثالث أو الثاني عند المصنف لأن هذا, هذا الثاني لم يذكره وأن ذكره عبد الحميد عرفنا من إجابة المصنف سابقا أنه لم يذكر الوضع لأنه لم يحتاج إليه حيث عبر بال... وذكره غيره لأنهم احتاجوا إليه حيث عبروا عبروا باللفظ واللفظ فيه ما هو موضوع وفيه ما هو غير موضوع فاحتاجوا للوضع للتعيين. نقول له. وعلي شفت غيرك؟ أنا. يا شيخانة لماذا خالفت غيرك؟ عبروا باللفظ؟ عبرت أنت باللفظ؟ وتقول الكلمة لفظ وضع لي معنى المفرد. ما تقولش قول. لاش قلتي قول؟ واش فهمنا؟ لا. فهمنا السؤال يجيب. يجيب فيقول إن القول جنس قريب شابنا عند المناطق القول جنس يش قريب واللفظ جنس بعيد ما هو الجنس القريب وما هو الجنس البعيد قالوا الجنس البعيد هو ما كثرت أفراده يتشي لفظة يدخلوا تحت مننا بزاف ديال المفرادات هذي كي جنس بعيد علش بعيد لأن المعنى دياله أبعيد باش تفهمه سكتحتاج ن... انفوصول باش تفهمنا والجنس القريب ما هو؟ هو ما قلت أفراده إذن عندنا جنسان جنس كثرت أفراده وجنس قلت أفراده المثال كما يقال بالمثال يتضح المقال كلمة قول هنا لما عرفنا القول قلنا القول زيد هو ناش لفظ دل, دل, على دل على معنى طيب إذن شو حل دخلت معانا؟ واحد ما دل على معنى لك مركب أو غير مركب لا تنظر إليه وإنما ما دل على معنى فرض دل على معنى هذا فرض واحد يدخل في ماذا؟ في القول اللفظ لما قلنا اللفظ هو اللفظ؟ الصوت المجتمل على بعض الحروف قلنا ويضا؟ فرداني الموضوع وغيره المستعمل والمهمل ما له معنى أو لا معنى له إذا لاحظ معي عندنا قول وعندنا القول كم من فرد دخل فيه واحد واللفظ كم من فرد فيه فردان دخل فيه فرد... أو تحته فردان طيب ونحن قلنا أن الجنس البعيد هو ما كثرت أفراده والقريب هو ما إذن طيب لأن نقول القول جنس قريب أم بعيد قريب, قريب. قريب لأنه تحت فرض واحد اللفظ جنس بعيد أم قريب باقي. بعيد لأنه دخلت تحتهم فردان أفهم الموضوع قال لك هذا هو السبب أني فضلت المصنف يقول فضلت القول على اللفظ لأن القول قريب مزيز. واللفظ جنس بعيد قالوا والأجناس بعيدة استعمال الأجناس البعيدة في التعريف, في التعريف. هذا شيء معيب وش من الموضوع؟ هادي نعترضوا عليه باقي خلينا نضبطوا هذه الاعتراض إذا شحال هذه الأسئلة وجهنا المصنف؟ ثلاثة الأسئلة ثلاثة الأسئلة الأول ما هو؟ لماذا لم ينص على؟ لوضع لأ. الجواب لانه لم يحتاج اليه بالقول. لا لأنه عبر بالقول اه عبر بالقول والقول لا لا يدخل فيه الا الموضوع ثانيا السؤال ديال عبد الحميد قاضي وقال ان يطلق على الراي وعلى الاعتقاد الجواب هذا اطلاق مجازي والالفاظ التي تستعمل في التعريف تستعمل في حق حقيقتها لا في مجازها اي ثالثاً لماذا عدلت عن اللفظ وعبرت بالقول الجواب لأنه لأن القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد واستعمال الأجناس البعيد في التعاريف شيء معيب الجنس القريب عرفناه وهو ما قلت أفراده والبعيد عرف وهو ما كثرت أفراده ولا شك أن القول قريب واللفظ أديد لأن القول فيه فرد واحد واللفظ يدخل فيه فردان طيب مما يقرر في هذا البنب أنه يظهر من كلام المصنف وأنا في البداية قلت نشرح كلام المصنف على ظاهره وما بقى. واش هناك اعتراض هناك أخذوا يظهر من تقرير المصنف ومن ظاهر كلامه أن الكلمة لها معنايا من هنا انطلقنا ياك لها معنا في اللغة وفي الاستلاح ما معنها لغة على ما تقدم تطلق على الجمال المفيدة أو على الكلام في المضوع طيب وما معنها استلاحا القول المفرد هذا ما يظهر من ظاهر كلام المصنف إذن فالفرق بين المعنى اللغوي والاستلاحي للكلمة ما هو؟ وماذا قصرها؟ على ماذا أطلقتها؟ فإن أطلقتها على الجمل المفيدة فهو إطلاق لغوي وإن أطلقتها على القول المفرد فهو إطلاق استلاحي. استلاحي وعلى هذا مشى الكثير كثير من أهل العلم الذين تكلموا في هذا المقام مشوا على وبعضهم قال لا بعدهم اعترد هذا منهم الإمام الشنواني وتابعوا الإمام السجاعي وقرر كلام الإمام الخضاري قرر هذا وقال هذا التفريق أو هذا, ال... هذا التقرير هذا ليس صحيحا وإنما قالوا الكلمه تطلق على تطلق على الجمل المفيده لغه واصطلاحا وتطلق على القول المفرد لغه واصطلاحا قالوا لا فرقه بين النحويين واللغويين في هذا الاستعمال لا فرقه بين النحويين واللغويين في هذا الاطلاق فان اطلقناها على الجمل المفيدة فهو إطلاق لغوي وإطلاق اصطلاحي وإن أطلقناها على القول المفرد فهو إطلاق لغوي وإطلاق اصطلاحي واش حمتوا همتوا همتو النقلة ولا لا, لا؟ تقرير السابق خلينا فاللي مبغاش يدوه واخراصه يخليه مع ال... مع التقرير الأول لا هذا التقرير نخرجهم الكلام بنيشا شاهمنا؟ نخرجهم كلامه هذا تقرير جديد ان أطلقنا الكلمة على القول المفرد فهو إطلاق زيد لغوي واصطلاحي وإن أطلقناها على الكلام أو على الجمل المفيدة فهو إطلاق لغوي واصطلاحي في اللغة هي جمل مفيدة واصطلاحة نعم طيب سؤال سؤال على من يقرر هذا التقرير شمال الفرق إذا؟ ما تعلمونه؟ هذه اللغوية وهذه اسطلاحية؟ جارة العلماء، جرت صناعة العلماء، واستلح العلماء على التفريق بين المعاني اللغوية والمعاني و الإصطلاحية، بينما الآن نرى أن إطلاقها على الكلام لغوي و الإصطلاحي إطلاقها على الأفراد ولغوي و الإصطلاحي بماذا نفرّق بين المعنى اللغوي و المعنى الإصطلاحي؟ قالوا BILHHAQI والمجاز e Y والمجاز قالوا فإطلاقها لاحظ معي فإطلاقها على الكلام إطلاق مجازي إطلاق ليC مجازي وإطلاقها على القول المفرد إطلاق حقيقي إذا كنت عندك كلمة واحدة جاء هذه كلمة أم مش كلمة هذا الإطلاق على القول المفرد حقيقة أم مش حقيقة حقيقة، لاحظ معي، جاء، هذي كلمة ولا مش كلمة، شيء وحيد خلفك، إطلاق حقيقة واضحة، واش فهمنا لكن إذا أطلقنا الكلمة على خطبة، على محاضرة، ألقى الشيخ الفلاني كلمة، هذا إطلاق حقيقي ولا مجازي، ما عنده تمها، آلاف الكلمات، هذا إطلاق ياش؟ قالوا هذا هو الفرق. فاللغويون يقررون هذا التقرير. اللغويون يقولون إن الكلام لها معنى حقيقي ومعنى مجازي. إن أطلقت على القول المفرد فهي حقيقة. وإن أطلقت على الكلام أو على الجمل المفيدة فهو إطلاق؟ مجازي. هذا التقرير يقرره اللغويون ويقرره الاستلاحيون أي النحويون طيب لما يقولون إطلاق مجازي أي مجاز نقرب الاستعارة نفس المجاز ينقسم إلى في البداية ينقسم إلى قسمين مجاز مرصد ومجاز بالاستعارة الفرق بينهما هو في العلاقة إذا كانت العلاقة هي شبه فهو مجاز بالاستعارة وإذا كانت العلاقة غير شبه فهو مجاز مرسل وفيه صوار كثيرة الآن نطلق الكلمة على الكلام هل هناك شبه؟ لا وإنما هناك علاقة أخرى وهي إطلاق البعض وإرادة الكل تماماً إذا قلت جاء عين جاء يش عين إطلاقوا العين إذا أردنا إطلاق العين على حقيقتها نطلقها على, على ماذا على الجارحة المعروفة وش مرة نحن الآن أطلقناها على يش على المقدمة جاء يعني جاسوسو. جاسوس من باب إطلاقيش البعض أو على الكل كذلك هنا ألقى فلان كلمة أطلقت الجزء على ماذا وأردت الكل بهذا إمام عبد الحميد أشار إلى هذا والكثير من العلماء أشاروا إلى هذا مجاز مرسل علاقته البعضية او الكلية أو الجزئية يعبرون بهذه دي. بهذه المصطلحة طيب. سلمنا هذا فهمنا هذا طيب. المصنف هل كلام المصنف يتماشى مع هذا التقرير أم لا الشرح لأنه الليبيين هذا هو في الشرح قال تطلق الكلمة زين عمس في اللغة على الجمال المفيدة ومثال بالآية ثم قال وفي الاستلاحي على القول المفرد واش كالسنف يتماشى مع هذا التقرير أم لا يتماشى معه كما قرر, كما قرر الإمام السجاعي نعم يتماشى معه يو خرج كلامه على فن من فن علم البيان اللي هو الاحتباك قال وفيه فيه, فيه احتباك ما هو احتباك هو الحذف من أن تأتي بجملتين أن تأتي بجملتين وتحذف من الأولى ما يدل على ذلك المحذور الثانية وتحذف في الثانية ما يدل على المحذور الثانية <تصفيق> <تصفيق> لا متعقدة والو لا، وإن شاء أن كل الكلام المصنف تطلق الكلمه في لغتي صوت في لغتي على الجمل المفيده ومثل بالايه وفي الاصطلاح على القول المفرد يا كرانس عندنا الأنجو الجمل تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة واحد أي وتطلق الكلمة في الاصطلاح على القول المفرد حذفنا من الجملة الأولى ما هو موجود في الثانية وحذفنا من الثانيه ما هو موجود في الاولى ارى رد ديك المحذوف تصطلق الكلمه في اللغه وفي الاصطلاح على الجمل المفيدة وفي الاصطلاح وفي اللغه على القول وشامت ها الاصل ها الاصل تطلق الكلمة في اللغة وفي الاسطلاح زد على الجمل المفيدة في اللغة وفي الاسطلاح عند اللغويين وعند الاسطلاح ما نقول الاسطلاحيين مقصود بهم نحويون اي ونعم تطلق الكلمة في اللغة وفي الاسطلاح على الجمل المفيدة وتطلق الكلمة ان هذا في مصل الاسطلاح j uwagę معطوف على المصل الاول يتعلق ب تطلق، نقدر ذلك الفعل وتطلق الكلمة في الاسطلاح وفي اللغة على القول المفرد إذن بناء على هذا هل هناك فرق بين اللغويين والاسطلاحيين؟ لا نعم هنا قصنا نقدره واحد تطلق الكلمة في اللغة وفي الاسطلاحي مجازا على الجمل المفيدة وفي الاصطلاح وفي اللغة حقيقاً على القول المفرد وفي الموضوع هذا هو ايش؟ هذا هو الاحتباك عندي السجاعي تمّا؟ عنده تمّا؟ ايو باللاتي باش نزيدونا هذا تفسير إذا احتباك شوفت مرة عنده تم التعريف نعم، هو الحذف من الأول لدلالة وبالعكس هو الحذف من الأول، لاحظ، الحذف، هذه الجملة الأولى الحذف من الأول هذه ثلاث راكات محذوفة، لماذا؟ الثاني. الثاني، لأنه في الاصطراح الثاني هي اللي دلالة وبالعكس، ما معنى وبالعكس؟ الحذف من الثاني لدلالة الأول، آي إذن هذا هو التعريف ذي الاحتيبات، وهناك تعارف، وألفاظ كثيرة في التعريف هنا، نعطيكم شيء شي هنا، كلها تدور حول هذا. عرفه الإمام البقاعي فق... أن, يؤتى بكلامين... أن يؤتى بكلامين يحذف من كل منهما شيء إجازة، يدل ما ذُكر على ما حُذِف من الآخر، أي يدل ما ذُكر في كلام على ما حذف من الكلام الآخر وبعبارة أخرى هو أن يحذف من كل شيء إجازة ويذكر في الجملة الأخرى ما يدل عليه وعرفه بعضهم هو أن يحذف من الأوائل ما جاء نظيره في الأواخر ويحذف من الأواخر ما جاء نظيره في الأوائل هذا في الأول الإمام بقعيود نعم. قال وهو مأخوذ من الحبك الاحتباك مأخوذ من الحبك وهو الشد والإحكام وتحسين أثر الصنعة في الثوب فحبك الثوب هو سد ما بين خيوطنا الفرج وشده وإحكامه إحكاما يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق وهو ثن عزيز ونفيس يعد من بداء القرآن الكريم أمثلة في القرآن يقول الله عز وجل هو الذي, خلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قالوا هذه الآية في احتباك لاحظوا معين هو الذي خلق لكم ما في الأرض هل ذكر الأرض أم لم يذكر مع أن الأرض سبعة خلق سبعة سماوات ومن الأرض مثله هذا العدد ذكر أم لم يذكر مع الأرض لم يذكر, لم يذكر. لماذا وجوده مع السماء ثم السوى إلى السماء فسواهن سبعة سماوات فحذف العدد من الأرض للدلالة عليه ب بذكره مع السماء طيب. نحن حذفنا من الأوائل ما وجد في الأواخر أيضا حذفنا من الأواخر ما وجد في الأوائل ماذا وجد في, ال... في الكلام الأول هو الذي خلق لكم خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ما لكم ما قالش خلقها لكم شبنا؟ فالمعنى والله أعلم هو الذي خلق لكم ما في الأراضي السبع جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات لكم وهو بكل شيء عليم شبنا؟ أيوانا ومن الأمثلة على هذا أيضا قوله تعالى قد كانت لكم آية فئتين التقطة فئة تقاتل في سبيل الله واكافره ترونهم مثليهم راي العين قالوا هذه الايه فيها احتباك كيف قد, لكم قد كان لكم ايه في فئة في فئتين التقت فئتان تقاتل في سبيل الله قالوا حذف من هنا وصف حذف منها من وصف والأصل أو التقدير فئة مؤمنة تقاتل الدليل قال ما في الفئة الثانية وأخرى كافرة فلما قال وأخرى كافرة فهمنا أن الأولى مؤمنة فحذف من الأوائل ما وجد في الأواخر طيب والعكس وأخرى فئة تقاتل في سبيل الله فلما أنت المؤمنة تقاتل في سبيل الله فالكافرة تقاتل في سبيل, سبيل الطاغوت مفهول الموضوع إذن فحذف من الأواخر ما وجد في الأوائل والمعنى قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت ترون إثليهم رأي العين ومن الأمثلة على هذا قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله إن يتوب عليهم فحذف وصف سيئ خلطوا عملا صالحا بماذا خلطوه بالسيئ فحذف وصف السيئ لماذا من أين علمنا هذا السيئ خليف لذكره آخرا وآخر سيئا طيب خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فحذفنا وصف الصلاح ثانيا لذكرها أولا والمعنى خلطوا عملا صالحا بسيئ وآخر سيئا بصالح ومن الأمثل على هذا وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سور فحذفت اولا جمله تدخل غير بيضاء لذكر بيضاء ثانيا ادخل يدك ادخل يدك تدخل بي... غير بيضاء ادخل يدك ستدخل غير... غير بيضاء طيب وحذفنا ثانيا اخرج يدك لماذا؟ لأنه دل علي عليها أدخل يدك مفهوم؟ والمعنى وأدخل يدك في جيبك تدخل بيضاء وأخرجها أي يدك تخرج بيضاء من غير سوء أمثلة كثيرة الإمام بيقاع بك يعدد الأمثلة يعني في القرآن ولذا قالوا هو فن من أي ونعم الاسم الإمام بقايم عنده بدائع من بدائع القرآن أيوة نعم على كل حال الامام السجاعي خرج حتى لا يعترض كلام المصنف خرج كلامه عليه يعني من هذا الباب أيوة نعم وهنا يعني هنا ندفع الاعتراض على ابن مالك خنخرجوا عليه أشيق الإمام بن مالك في هذا الموضوع كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحده كلمة والقول وكلمة هنا وكلمة لها كلام قد يؤم وكلمة أكلام قد يؤم قال لك هنا المصنف هذا الشطر من كلام ابن مالك اعترد باعتراضين الاعتراض الأول قالوا له كيف تقول قد وكلمة بها كلام قد يؤم أي قد يقصد الكلمة قاد يقصد بها الكلام وقد تدل على في غير كلام الله ورسوله تدل على التقليل إذن فيفهم من كلام مصنف أن إطلاق الكلمة على الكلام عليك. قليل هذا اعتراض أجابوا عنه كيف أجابوا عنه؟ قالوا القلة هنا نسبية القلة هنا يش؟ نسبية. نسبية ما معنى نسبية؟ أي أن إطلاق, إطلاق الكلمة على الكلام هذا كثير لكن بالنسبة لإطلاقها على القول المفرد؟ يش قليل واش من الموضوع اعيد اذا اطلقنا الكلمه على القول المفرد هذا كثير ولا كثير هذا كثير القول المفرد. المفرد كثير واطلاقها على الكلام كثير كثير كثير لكن اذا قرنا بينهما قرنا بين الكثره هنا والكثره هنا فهمتم من... فهمتوا الصوره أعيد عنده آه. إطلاق الكلمة على القول المفرد كثير أم قليل؟ كثير, كثير. إطلاق الكلمة على كثير أم قليل؟ كثير, كثير. كثير. إذن كلاهما كثير أم لا؟, لا. ما الفرض؟ لا. قال لك الكثرة في القول المفرد أكثر من الكثرة في الكلام مفور الموضوع؟ لا. إذن إذا قرننا بينهما نجد ان إطلاق الكلمة على الكلام أم لا؟ بنسبة بالنسبة للإطلاق الأول قليلا. أما بالنسبة لحده هو كثير أم لا كثير. فهو كثير وأعطينا الكثير من الأمثلة ولا زالت أمثلة أخرى في الكتاب وفي السنة وفي كلام العرب إذن رد هذا الاعتراض هذا وجه للرد رد آخر وجه آخر للرد أن قد في كلام غير الله ورسوله في كلام العرب أو في كلام المصنفين تدل على التقليل غالبا تدل على التقليليات غالبا ومن غير الغالب قد تدل على على التكثير او على التحقيق فهذا منها هذا من غير الغالب على كل حال اعتراض الذي وجه المصنف جاء الجواب عليه اما بالوجه الاول او الوجه الثاني طيب الاعتراض الذي نريده قالوا للمصنف هذا الاعتراض يقول فيه مبين الامام ابن حمدون ان الصيوطي الذي اعترض هذا الاعتراض قال هذا من الاعتراضات التي لا تعالج في الألفية اللي ما عنداش الدوا اللي يجاوب عليها شنو هذا الاعتراض قال لي قلت وكلمة بها ولم تقول لنا في اللغة كان عليك أيها المصنف أن تقول في اللغة شامنا كان عليك أن تقول في اللغة قالوا له هذا ما غيرتجيبه ما يتصلح شادل باش نجاوب عليه اعتراض لا علاجة ولا دواء لا نقول لا له دواء <تصفيق> بل له دواء وشمنا? له دواء من هذا الباب المصنف لم يقل لا في اللغة ولا في الاسطلاح إشارة إلى أن الكلمة تطلق ويقصد بها في اللغة وفي الاسطلاح لم ينس على ذلك الكلام وتطلق على الكلام في اللغة وفي الاسطلاح إذن إذا قل في اللغة سيعترض عليه واذا قل في الاصطلاح سيعترض عليه بينما هو لم يقل لا لغه ولا اصطلاح ويكون كلامه ماشي على تقرير الحقيقي فمن الموضوع رمزي الكلمه قول مفرد وهي وفعل وحرف ما كيش حاجه لا لا رجع يكون هذا مجلس يكون هذا مجلس هذا وهذا شوفوا الامام الخضري بغيتو تصورهم نعم. يقول الإمام بن عقيل ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم فيها إلا الله كلمة الاخلاص هذا الكلام ديال أبن عقيل طيب يقول الإمام الخضري في حاشيته على هذا قوله قد يقصد بها الكلام أي مجازا مرسلا مجازا مرسلا عند النحاة واللغويين عند النحاة واللغويين أي مجازا مرسلا عند النحاة واللغويين أيضا كما صرح به الشنواني أي ونعم إذا قلنا سابقا آه. آه. كما صرح به الشنواني على القطر الشنواني على القطر من إطلاق الجزء على الكل وهذا المجاز مهمل في عرف النحاة وهذا المجاز مهمل في عرف النحاة البته ومن ثم اعترض على المصنف في ذكره اعترض على المصنف في ذكره يعني ذكر هذا المجاز ولم يبين لنا في اللغه حتى قيل انه من عيوب الالفيه التي لا دواء من من عيوب لا... الم... اعترض. قال اعترض وبين الحمدون ان والامام السيوطي اين نتي ذكره تنبيها على كثرته في نفسه يجلس في رايبات نعملوا فيها يا ملا في يلا سرت سرت بس تخلص بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا وامامنا محمد على اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لي ولشيخ حاضر قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكره ابي عمر وسيبويه والفراء ابو محمد عبد ابو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن نصاري فسح الله في قبره الحمد لله في الدرجات لمن انخفض لجلاله وفاتح البركات لمن انتصب لشكر اخبانه والصلاه والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزع عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين وأبه الذين شادوا الدين وشرها كرم وبعد فهذه نكة حررتها على مقدمتي ما نفيها شيء نسخة وبعد فهذه نكة حررتها على, مهم. مهم. حررتها على من التعظيم زينة حررتها على مقدمة المسماه بقطر الندى وبل الصدى رافعة لحجابها كاشفة لنقابها مكملة لشواهدها متميمة لفوائدها كافية لمن اقتصر عليها وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها والله المسؤول من جنح, من جنح. جنح. جنح. سمع مع المتعليق سمع أيه. لا من قلت من جنح ربما يفهموا منك أنها شرطية <تصفيق> لا من جنح ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها والله المسؤول افع كما نفع بأصلها وأن يذلل للمكيه... الأصل هو المت, المت. نعم. شيخ معنى هذا أنه أعمل المات وانتشار وانتفع به الناس وانتفع به طلبة العلم عاد بعد ذلك شرحها حمس. شيخ أبي كانت والله المسؤول إذا كانت أسأل وتكون والله اينا النص المقدم والله المسؤل فاعبيها كما نفع باصلها وان يذلل لنا طرق الخيرات وسبولها ان جواد كريم رؤوف رحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب ديك صفه شرح الجبر ديك الصد ما بعده متن شين ما بعده شرح اينا المصنف ولند ايه قال المصنف قل قل قال المصنف الكلمه قول الشرح تطلق الكلمه في اللغه على الجمل المفيده كقوله تعالى كلا انها كلمه هو قائلها اشاره على قوله ربي ارجعون لعلني اعملا صالحا فيما ترت الى قوله اشاره دي. الى قوله الى قولي. على زين زين زي. اشاره على قوله ربي ارجعون لعلني اعمل صالحا <تصفيق> نعم وفي الاصطلاح على القول المفرد لكن اذا ثبتت دابا بل... المقصود هو واش نسخه اصليه هكا ولا تكون من امنا عليها وفي نسخ وفي نهنا <تصفيق> <تصفيق> ثبتت النسخه هكا ما يمكنش نعدلوها نعم زيناس. والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس والمراد باللفظ الصوت المشترك على بعض الحروف سواء ذل على معنى كزيد أم لم يدل كد مقلوب زيد وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس والمراد بالمفرد ما لا يدل جزئه على جزء معناه وذلك نحو زيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال يفردت لا تدل على شيء مما هو عليه بخلاف قولك غلام زيد فإن, فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه فهذا يسمى مركبا لا مفرد فإن قلت الاعتراض الأول أو السؤال الأول نعم. فإن قلت فلما لا في الكلمة الوضع كما اشتردت قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد قلت إن محتاج ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل فاحتاج إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوباء ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوباء فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول قلت لأن اللفظ جبعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النحو سبحانك اللهم وبحمدك